رسم هلقدر فراق سفى فراق سفى فراق سفى فراق سفى بنو مصلي فقد اهلاب صغر سننا وحمل آهات بالدلال والولن طواق سفر طواق سفر رسم لي القدر لوحه hum mabko maani hai habi reh man so تبي دموع حجي هي اون عوحات اللي هي ابصات دموعي لا تليها احبست الدمع بحدود الشرع حدود الشاك باب وحضر يمي وبدأ يسألني عن أهلي وكثر همي جوابي صدر وسمها القدر وسمها القدر خراق وصفا وسمها القدر وقو سفر منو مزلي فوقت اهلاب زغرسنا وحمل آهات بالدلال والولن وقو سفر وقو سفر رسمها قدام رسوم مين عاني كتاب تبحير قلت لي قلبي وطبعت بصاف حدوني انا جري جاي قاصدني سهامي jet gibule yashogila tibatini forgetil abu o hanin al akhu wa sifat wahid ولا عمى تواسي هو غم دليل انفطر رسمها القدر رسمها رسمها القدر, القدر, القدر فراق سفى رسمها القدر فراق سفى مسيف وقد اهل بصغر سننا حمل آهات بالدال والولن سواق سفر سواق سفر رسمها القدر رسمها انفطر دال علمي ذري g'al tahli wa azni see safat miswa da'iyami chinit ahlam a'ish bi'izz alqadar hatta عجيب اليا وكيد تبقى صور أحساني قدامي كتبها الدهر دموع عبر قسمتي صار تحبس دمعتي عندي ورطيل دمعي برمشي على خدي اي والله ورطيل دمعي برمشي على خدي عذاب وسهر نسمه القدر نسمه القدر فراق صفاء قسمها القدر صراخ و سفى منومسلي فقد اهل بصغر سننا حمل آهات بالدلال والولن مسيل كل طيف ليا ربي چنيت اتمنت وصول الضيف كبي عيوني وصور ربي في لچین امع الغدرتني صريت اتنهفيل مي احنا نغلاو ليالي على اناري وصفيت مرار في قل ونا يا رب الفلك يا رب الاتيتم وعلي والي يا رب الكون وانا ادرب اهلي من راحوا وما يردون بعده النظر نسمها القدر نسمها القدر فراق سفى رسمه القدر فراق سفى منومذليف قد اهل بضغر سننا حمل آهات بتلال والولنا فراق سفر أجر حسره أثار حسره وفارغ الحسر بين يابي يا يتي موحى يراب همي وشوغ zabi la'an mashu ba'ad ahli jadid kulna siwa ahbabi rabi' al subah kat jamr أخذهم دهري يا ربي أخذ عمري بعد شي فيد يا ربي خلص صبري نحيب قهر وسمها القدر وسمها القدر خراقوا صفا رسمها القدر فراق سفال منوم سليب قد اهل بضغر سننا حمل آهات بالدال والولى فراق سفر فراق وصفر وسمها القدر